ممَّ خَلَقَنا مُكُ فَتَعَلَ خَتَ فَخَلَقَنَعَلَقَةَ مُبْغَةً فَخَلَقَنَ المُبغَة عظَامًا فَكَسَوونَ الععظَامَ لَحمَّ فَكَسَوونَ الععظَامَ لَحمًا ثمَُّ أَن شَأنَّهُ خَلْقَ آقَْ فَتَبَرَكَم اللهَّهُ أَحْسَنوا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 124. سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين 125. وإن لكم في الأنعام العبرة مسقيق مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون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 قَالَ رَبِّ صُنِّي بِمَا كَلَّمُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّهُمْ مُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قَوْمًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا خِيلَهُمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وقال الملؤ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا واترفناهم في الحياه الدنيا ماذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم مثاءا كبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا كترا 124. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون 125. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين 126. إلى فرعون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 لَهُ آيَةٌ وَآوَيْنَاهُ مَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 117. من مال وبنين 118. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعون 119. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون 110. والذين هم بآيات ربهم والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون فِي الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يذلمون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 أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهُوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِ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 بِالْآخِرَةِ عَالِ الصِّرَاطِ لَنَاكَذُون وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَّبَثُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وَهُوَ الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعطيون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا وَيَقُولُونَ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُل مَّن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ العرش 117. سيقولون قُلْ قل أفلا تتقون 118. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون 119. سيقولون لله قل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 عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ إِنَّمَا تُرِيَنَنِي مَا نُعَدُّ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ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 فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم قالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كان أَلَمْ تَكُمْ آيَاتِي تُطْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ 124. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 125. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم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 124. لو أنكم كنتم تعلمون 125. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا توجعون 126. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم